أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا أيوخا، على ما I <laughs> will يَؤْمِنُونَ لَنْ تَخْرَا أَيْنَ سِدْرَتُ الْمُنْتَهَى أَيْنَ دَخَلَ لقد رآ من آيات ربه الكبار صدق الله, الله